إن تتبأ إلى الله فقد صرت قنوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبيريل وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربّه إن طلق كن أي يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحت ثيبات وأبكرى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 ومريم بنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانين.